ثم جاءت السنة سنة الله تعالى في العباد وفي كل داعية وقد عارضه من الغلات المان هنا يأتي وصف الغلات المعارض هو الذي قال فيه ماذا الغلات وليس الذي يدعو إلى إلى التوحيد ويكفر المشركين تكفير المشركين في هذا الزمان صار غلوا صار غلوا ومن وصف من كفر المشركين بأنه غلوفه وكافر مرتد عن إسلام ظاهراً وباطناً ندين الله تعالى بهذا من قال هذا مذهب المعتزلة أو الخوارج أو مذهب الغلات أو التكفير فهو كافر مرتد عن إسلام ونقول عني كافر بعينه بعينه هكذا ننزل الحكم عليه إذا قال هذا مذهب الغلات لأن هذا طعن في الأنبياء والمرسلين ورد لدلالة الكتاب والسنة هذه نصوص قطعية وبراهين كما قال هنا واضحة ساطع إجماع من الأنبياء والمرسلين أن من عبد غير الله ليس من مسلم فإذا كفرناه وقال هذه هذا من الغلات أو من التكفرين هذا كافر مرتد عن الإسلام وهذا محل إجماع ولا خلاف فيه البتان قال رحمه الله وقد عارضه من الغلات المارقين يعني مرق من الإسلام لأن هذه المسألة فيصل تمييز بين المؤمن والكافر والموحد والمشرك هذا من الأمور العينية على العباد لن يصح له الكفر بالطاغوت إلا بذلك وإلا ما صار موحدا ما صار موحدا. لابد أن يكفر وإلا ما صار ماذا ما صار موحدا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله إذا لابد أن يتحقق بماذا بأن يحكم أن عبادة ما سوى الله تعالى باطلا وأن هذا العابد حكمه في الشرع ما هو أنه مشرك كافر ولا يصفه بماذا بالإسلام لو وصلوا بالإسلام انتقضت عنده ماذا كلمة التوحيد تب المسألة خطيرة جدا وإن حصل فيها لبس عند المعاصرين أو عند المتأخرين أما في الدين والشرع ليست محل لبس البتة. لو رجع الإنسان إلى كتب إمة الدعوة فضلا عن شيخ السلام التيمية فضلا عن, عن القرآن أصلا لو وجد أن هذا هو أصل أصيل مؤصل في الكتاب والسنة أن هؤلاء ليسوا ليسوا مسلمين من أدرك حقيقة الإسلام وحقيقة الشرك وصل إلى هذه النتيجة البت وإلا حصل عنده خلط بين الحقيقتين كيف تسمي من يعبد غير الله تعالى بأنه مسلم؟ كيف تسمي من من يكون موحدا ويكفر هؤلاء المشركين تقول هذا من الغلات من الخوارج هذا لا شك أنه خطير قال هنا وقد عارضه من الغلات المارقين ومن الدعات إلى عبادة الأولياء والصالحين ومن دعا إلى الشرك فهو مشرك كافر من زين وحسن الشرك ودعا إليه وصنف لا لا ليس بالمسلم هذا اعتبروا كافرا اعتبروا كافرا متدنا عن إسلام هذا لا نزع فيه هذا لا نزع فيه قال وقد عارضه من الغلات المارقين مارقين هنا حكم به بالمروق ومن الدعاة لعبادة الأولاء والصالحين أناس من أهل وقته من زمانه فباءوا بغضب فباءوا بغضب الله ومقته فباءوا بغضب الله ومقته وأظهره الله عليهم بعد الامتحان يعني في زمنه أدركهم ردوا عليه ورد عليهم ولذلك كان مفيد المستفيد هذا رد على أخيه سليمان وبيّن فيه حقيقة ماذا كفر المعين كما مر معنا وحكى الإجماعات الدل على أن من قال لا إله إلا الله وفعل ناقضا لسيما الشرك أنه كافا أنه لأن هؤلاء عندهم, عندهم الشبه ما هي؟ أن هذا يقول لا إله إلا الله ولذلك ثم فرق بين المنتسب وبين الأصل منتسب معناه ماذا يقول لا إله إلا الله كأنهم جعلوا لا إله إلا الله مانعة مطلقا ماذا؟ من عن الإسلام وهذا مذهب الجهمية والمرجعة وإن كان الجهمية كذلك يكفرون عباد القبور كفرون عباد القبور حتى الأشاعر كثير منهم يكفرون عباد القبور وسيأتي إن شاء الله تعالى نقول عن, عن بعضهم قال أناس من أهل وقته فباءوا بغضب الله ومقته وأظهره الله عليهم بعد الامتحان وحقت كلمة بعد الامتحان يعني لا بد من الامتحان هذه سنة الله تعالى في عباده لا بد من الأذية ولا بد أن يأتيك ما ما يأتي أما إذا رأت أن تكفر المشركين وتدعو ثم تبقى سالما في العرض أو في البدن أو نحو ذلك أنت تروم محالا تروم محالا لا بد من من ذلك ولو بالطعن واللمزة فلا يكفنك عن الدعوة إلى هذه المسألة أن يقال ماذا إنك خارجي أو معتزل أو نحو ذلك بل هذه تجعلك ماذا تزداد في الدعوة إلى الله تعالى لأن هذا خط لابد من السير عليه أما إذا خشيت ولا أخاف أن أتكلم في هذه المسألة لأن لا يقول خارجي هذا مشكل هذه طامعين طالب العلم وإنما تسير على سيري الأنبياء والمرسلين قالوا حقت كلمة ربك على أهل الكفر والطغيان دعاءات الشرك وهذه سنة الله التي قد خلت من قبله والعاصر إن الإنسان لا في خصر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ها وتواصلوا ها بالحق هذا يدخل فيه ماذا حق يدخل فيه ماذا توحيد أعظم ما يدخل فيه التوحيد ومنابد الشرك والمشركين وتواصلوا بالصبر لابد منهما جمع بينهما قال حكمته التي يظهر بها ميزان الفضل والعدل, والعدل. وقد جمع أعداؤه شبهات في رد ما أبدأ شبهات جمعوا شبهة يعني أدلة عندهم هي أدلة لكن فيها ماذا فيها لبس وتلبيس وتدليس شبهات في رد ما أبدأهم رد ما أبدأ. ما هو الذي أبدأ دعوة للتوحيد وتكفير المشركين وإن, كانوا ماذا؟ وإن كان أشد ما أخذ على الشيخ رحمه تعالى هو ماذا هو التكفير والقتال ولذلك من نصوصه أنه قال قالوا كل هذا حق زبدة الر الدعوة الأنبياء والمرسلين ومعنى لا إلى يعني التوحيد بالكلام مقبول لا إشكال فيه نظر كما شئت اشرح كتاب التوحيد كل يوم اختمه لكن لا تنزل هذه هذا القضية التنزيل هي هي المسألة الخطيرة عنده بمعنى أنك تفصل بين بين الناس هذا موحد أو مشرك لا هذا ما ما يراد هذا غير مرغوب فيه لابد من حذفه فقبل منه كل شيء إلا ماذا إلا التكفير والقتال هكذا قال ومن نصوصه قال قالوا كل هذا حق نشهد أنه دين الله ورسوله دميع الدعوة إلا التكفير والقتال هذين الأمرين لابد من تركهم لا تكفر ولا تقاتل لا تكفر ولا ولا تقاتل ولذلك عجيب أن بعضهم يحكي عن الشيخ رحمه تعالى أنه يعذر بالجهل صح أو لا يوجد من ينسب إلى الشيخ أنه يعذر به بالجهل ويحكم عليهم بأنهم مسلمون إذن لماذا خالفوا على أي شيء إذا حكى عنهم أنهم قالوا كل ما قلته حق ونشهد به وندين الله تعالى بما جئت به أن التوحيد كذا والشرك كذا إلى خيره إذن لو كانوا موافقين أو لو كان الشيخ موافقا لهم في هذه فقط ولم يزد عليها ما حصل بينهم من الزع ولا خلاف إذن ردوا عليه في أي شيء ردوا عليه في تنزيل الأحكام الشرعية تكفير والقتال، فدل ذلك على أن الشيخ ماذا على أن نسبة العذار للشيخ هذه كذب محظا هذا قاطعا نقطع به إذا عندي أدنى شك أن من نسب إلى الشيخ النووي يحكم عليهم بالإسلام وأنهم معذورون مع بلوغ الحجة رسالية أنهم معذورون مع بلوغ الحجة فهو كاذب. فهو كاذبا فعندما ينفي الكفر المعذب على طريقة الشيخ السلام التميم رحمه تعالى مع إثبات الاسم وهو أنهم مشركون وسيأتي التنصيص هنا في هذا الكتاب أن الشرك يتناول عباد القبور وإنما نفى الشيخ رحمه تعالى التكفير أي المعذب عليه على كل المرض هنا ماذا أنه لا يجمع الشبهات لكونه قد كفر وأمر به بالقتال قال فقد جمع أعداؤه شبهات في رد ما أبداه يعني أظهر وجحدي ما قرره أم واستعانوا بملئهم من العجم والعرب ملأ الجماعة قد يعبر عن الكبار أو الرؤساء واستعانوا بملئهم من العجم والعرب ونسبوه نسب الشيخ رحمه تعالى إلى ما يستحي من ذكره أهل العقل والأدب يعني السفاه نحو ذلك من الألفاظ فاضلا عن ذوي العلم والرتب وزعموا من الأمور التي أوردوها زعموا أنه خارجي ها سنة أو لا يغضبون إذا قلنا هؤلاء الجسيون لا هو المنهج هو بعينه لا فرق بينه من نسب المعاصرين إلى, إلى كون خارجين إذا كفر المشركين ولا كذلك في زمن الشيخ قالوا خارجي قالوا كل من رد دعوة الشيخ وصابوا بماذا بكون خارجيا قال وزعموا أنه خارجي مخالف للسنة والجماعة كما قالت أسلافهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صابئ صاحب إفك وصنعة يعني سنة من من سبق شاعر مجنون ساحر إلى آخر لأن هذه سهلة الرد بالحج بالحجه هذه لا يقوون عليها لا يقون عليها جاء من النبي صلى الله عليه وسلم القرآن لكن لابد من ماذا لابد من التحذير لابد من إضافة وصف تمنع الناس من السماع والاستماع إليه فقالوا ساحق مجنون أفاق إلى آخره إذن إذا سمع من لا يعقل هذه الألفاظ حينئذ يبتعد عن السماع إذن هذه سنة نفسها هذا خارجي هذا معتزلي هذا تكفيري هذا إرهابي إلى آخره من أجل ماذا؟ من أجل أن لا يسمع الناس قوله فالفعل هو الفعل بعين لا فرق به ولذلك قال قالت أسلاف إذن هؤلاء خلف سلفهم من المشركون؟ ساروا على سنة المشركين في التحذير من داعية الحق هذا الجامع بينهما قالوا من سنة أربعين وخمسين أراد أن يبين ماذا؟ المدخل للكتاب صنف رحمه تعالى ينتقل من موضوع إلى موضوع ألام مقدمة الكتاب ومن سنة أربعين وخمسين ومائتين يبلغنا ويرفع إلينا عن رجل من أهل العراق من أهل العراق أنه تصد لجمع تلك الشبه التي يزعم أنها أدلة من أماكنها كتاباً وصنة وكلام العلم لسيما الشيخ الإسلام من رحمه وتعالى لأنه ينتسب له مذب الحنابلة ومر معنا أنه يقول ماذا أن تابع لشيخ الإسلام من تيمية وتلميذ ابن القي لابد إذن لابد من أن يتكي على كلام شيخ الإسلام من رحمه وتعالى كذلك تلميذه وتتبعها من مضانها فصار يبدي من الشبهات يعني يظهر ما يمج سماعه ما يمج سماعه مجة الشراب من فيه رمى به, رمى به ويكفي الناقد في رده نظره واطلاعه يعني بعض الشبه هذه يكفي قراءتها كما يعبر بعض ماذا فسادها يغني عن إفسادها يعني فسادها ظاهر لكل أحد لقراءتها مباشرة تتعلم ماذا أنها فاسدة فلا يحتاج عن ماذا فلا يحتاج إلى إفساد